قصة عظيمة فيها خبر الكريم ابن الأكرمين الذي شرفه الله وآله بالنبوة وأكرمه الله بالصبر في مواطن الجزع والزلل فما وهن وما لان بل كان كالجبل الأشم الشاكر للنعمة المتجمل بالطاعة مستعليا.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 ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمناك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 أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما ما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك.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 لا راعل منا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا مل لا يخافك فينا ولا يرحمنا.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 وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل قابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق نقابنا من النار اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق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 وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَى أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا، مسألك أن ترحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاواته وانا الليل واطراف النهار على الوجه الذي ينضك عنا اللهم وفق ما منال ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى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 اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم, ألنا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين وردهم الى اهلهم سالمين صحه اللهم كلهم يا رحمان ويا رحيم اللهم من كرب بمن مكر بهم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 اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثليت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين مع تحيات هاي كوالتي القاهرة هاتف رقم سبعة ستة اثنان صفر اثنان فاكس